يقول يا الله يا عالم خفيت الاسرار يا رافع نساب عل وباسط مثلها ايجعل الارزاق بيد كرمك يا مد ركن وعملها عبدك قريبا يا ربي وفاقد الدار والروح يا معبود حلت لها لها أي عبدك قريبا يا معبود أي عبدك قريبا يا ربي وفاقد الدار والروح يا معبود حنت لها, لها وين حنت حنت القاع النجاس والحاميين جار أنا عندي أمني أني أنا تقاعد هناك إن شاء الله الله يكتبنا وياكم أي حد كريب يا ربي أي فقد الدهار والروح يا معبود حنت لها أي حن تلقى عن نجف والحام الجار ذا كل كريمة اللي كل مشكلة يحلها نديت نديت يا بشدد وينك يا كرار يا دا حبيبا لليهود هم ربي قسمت عليك بالعترة الأطهار وبفاطمة الكون خلقت لجلها الموت الموت ما مدفوع واطلب يا جبار برض النجف هالروح تاخذ أجلها الموت الموت ما مدفوع واطلب يا جبار برض النجف هل روح تاخذ أجلها برض النجف هل روح تاخذ أجلها صلوا على محمد وآل محمد